بسم الله الرحمن الرحيم اا ما انزلنا عليك القرءان لتشقى اذ لا تذكرني of the له يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهله الكثو إذني آمتنا رب لعلي آسيكم منها بقبط لعبدي اتيكم منها بطبخ او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا لحم عليك إنك بالواد المقدس فواك وأنا اخترتك فاستمع لما نوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نسر بما تشعى فلا جنك عنها من ما يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما في الك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها وامسك بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خلها ولا تخف سنعيدها في رتها الأولى وقم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء بالغير سوء آية أخرى لذريك للآياتنا الكبرى الهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويشفئ وحلو الأطبسان من لشاني يفقه قولي واجعني وزيرا من أجل هارون أقول أشد وأشركه في أمري كي نسفعك كثيرا وننقرك كثيرا إنك كنت بنا بخيرا وَلَقَدْ أُوْتِيْتَ شُؤْنَكَ يَا مُوشَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى إِلْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا فلقل في إتابوت فقل في اليم فليلقه اليم بالشاح ليأخذه عدو لي وعدو عليك ولفشنا على عيني إل تمشي أختك فتقول هل أجلكم على من يكفله فرجعناك إذا أم فكي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجينا سن الغم وفتنا سكتونا فلبستكين في أهل مجيزة مجيء على قدري يا موسى واصطنعتك النفس ارهب انت وأخوك بآياتي ولا ذكري سرعون إنه طغى فقولا له قولا بينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إلا لا نخاف أن يفق علينا أو أن يضغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى يا فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم عدناك بآية من ربك والسلام على من استبع الهدى إِنَّ قد أوحيت لينا أن العذاب على من كذب واتوالنا قال فنرى كما يا موسى قال ربنا الذي أحفى كل شيء بخلقه ثم هدا قال فما القرون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهر وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء واخرجنا به ازواجا من نبات شكا أنورعوا أنام إن من إن في ذانك لا آيات لقولن منها خلقناكم وفيها نعيشكم ومنها نخرجكم ترى شيئاً ولقد أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَفَاقَ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُفْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى لأنك بشحر متنه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ فجمع كيده ثم اللَّهَ قال لهم وَاعْبُدُوا ويلكم وَاعْبُدُوا عثروا على الله كهدا فيضحككم بعذاب وقد خاب من اشترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر الماء يخرجاكم من أرضكم بشحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم احسوا صفا وقد أفنح اليوم من الشعنى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قَالَ بل فإذا حبانهم وحسيهم يخزن إليه من فحرهم أنها تشعى فأوجت في قلنا لا تخف انك انت الاحلى والقما في يديك ترقص ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث اتى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 لمك مستفف فلا وأرجلكم من خلاف ولا في جذع النخل ولتعلمن تعلم هنا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البلنات والذي خبرنا فقط تَقُوا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بردنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الشحر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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ قد عمل الصالحات وَيُعْظِمْ لهم الدرجات إِنَّ جنات رَبِّكَ الرُّجْعَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من فيها وذلك جزواء من تجسى ولقد اوحينا الى موسى أَنْ اسر بعباه فاضرب لهم طريقا في البحر يبشا لا تخاف درجه ولا تخشى فاشبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسراحي قد أنجيناكم من عدوكم وواعزناكم جالبا فكور وواعزناكم جالبا والأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طبيبات ما رزقناكم ولا تصغوا فيه فيحل عليكم وضزل وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضْهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّى رُّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَدْلَ وَمَا لك عن قومك يا موسى قال على إليك رب قال فإن قد فتنا قومه بحجك واضلهم السالمين فرجع موسى إلى قوم ربان اجفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَرْضُ أَمْ أَرَكْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدُونَ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَةَ بِمَلْكِنَا وَلَا كِينَ ما من ما أم من جنة القوم فَقَدَ وأخرج لهم عجلا كشبا له خوار فقالوا هيا إلهكم وإله موشا فقالوا هيا فنسي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 وَإِنَّ ربكم الرحمن فَاتَّبِعُوهُ وَأَطِيعُوهُ أمني قالوا لن نضرع عليه عاسسين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم من ضلوا الا تتبع الافعصي تامري قال يا ابن لا تاخذ نحيتي ولا براسي ان خشيت ان تقول فرطت بين بني, بني اسرائيل ولم تركض قَالَ قال فما خفضك يا قال بصرت بما لم يبصروا بي فغضبت قبصه من ازل الرسول فنبذتها وكذلك سولت نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تكون نامسا وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ولدت عليه لنحرصنه ثم لننكفنه في اليمن نشفع انما الهكم الله الذي لا اله وقفع كل شيء علما فذلك نقص عليك بالأنباء ما قد سبق وقد آت الناس من أحرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفق في السور ونحر المجرمين يومئذ جرقا يدغافهون بينهم إلا بالسمت إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمتنم طريقا إلا جئت إلا يوما وينمونك عن الجبال فقل ينشفها ربي من فيذرها طاعاً في الصبر لا ترى فيها عوجا ولا أمساً يوم يتبعون الداعي لا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع السفاعة إلا من له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحلفون به علما وعمت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو محمد فلا يخاف ظلمًا ولا هصمًا وكذلك أن أسلناه آلَ عربيا وقرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستقون أو يحسس لهم إسراء فتعال الله الملك الحق ولا تحجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده وقل رب بجميع ما ولقد عهدنا إلى آدم وضن فنسيا ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائك فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذن كأبا. فقلنا يا آدم هذا أدو لك والزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلب وملك لا يبلى منها فبدت لهما سوآتهما وصديقا عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فضوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال الجزاء منها جميعاً من بعضكم من بعض العزو فإن ما يأتينكم مني هدى فمن استبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أحرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحطره يوم القيامة قال رب لم حشرتني أخنا وقد كنت بطيرا قال كذلك أدتك آياتنا فنشيتها وكذلك اليوم سنسا وكذلك نهدي من اصرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الاخره اشد وابقى افمن يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مشاكلهم إن في ذلك لآيات لأولها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الزاما وأجل مسمى حفظ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشنس وقبل غروبها ومن آماء الليل وَلَعَلَّكَ فَرْضًا وَلَا تَمُزَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَسْتَعْنَا بِهِ مِنْهُمْ مَا أزواجاً منهم زهرة الحياة في الدنيا لنبدنهم فيه ورد ربك خير وأبصاق وأمر أهلك بالصلاة والصلاة فاصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرجه والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه أولم تأتيهم بجنة ما في الصحب الأولى ولو أننا أمتناهم بعيال من قبله لقالوا ربا أنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنجد بع, آياتك فنجد بع آياتك من قبل أن تربصوا فتربصوا فستحلمون من أفهاب الطراق السوي ومن اهتدى